حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل أ ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا, مولى لنا إلا أحب الله جل أولا ومن حبيّ ذاتي حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها بنور الله أهديها بحب الله يسقيها لتفرح عندما تنقى بحب الله أطيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولا لنا إلا حياتي كلها لله حب الله جل علاه ومن حبي له اخشى اهديك كل غالي اذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا الحب لم يسبي فوا سفا على القلبِ لأن الزيف قد غشَّ فوا على القلبِ لأن الزيف قد غشَّ حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى كلها لله فلا مولى لنا لله أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله يقيني بين جنبي وأصاب الهدى سعيا يقيني بين جنبي وأصاب الهدى سعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله كفاني يا وأنضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولا لنا إلا أحب الله جل علا ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله إذا جاءت لي إذا جادت لي الدنيا وأسقطني المناريه ستبقى بينك فيا ويبقى خافقي لله ستبقى ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله, حياتي كلها لله, حياتي كلها لله لنا <تصفيق> لله حياتي كلها لله فلا مولا لنا لله وحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله